استقيموا واستووا تصلوا واعتدلوا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Ähm... Um...